بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشندي مهربان إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت كاتك آسمان لدبو ودمك أستيركان كوتن خواروا ببرش بلاوي وساتك كداريا كانت كالكران، وإذا القبور بثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، وساتك كجوركان جروجور كران مردوكان هات ندروا أو كاتهموك سق دزانيت كثيلة بيش وناردو، تشيشدوا خستوا. يا أيها الإنسان ما غلّك بربك الكريم أي إنسان تيتوهالخلتان دواء ببرور دجاري جورته بخشندات الذي خلقك فسوىك فعدلك في أن سورة ما شاء ركبك او پروردگاریک دروست کردویت رچ خستویت دیای کردویت ول جان لبرانی تر لهد كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين کراما کاتبین وانی اکتیگه اشتویت بلکو پاداش بدرو دزانن بیگوما انت ساو دیر اکتان بسر ویا کبریزو نوسرن یعلمون ما تفعلون هرچی بکن زانن ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ بَرَا سْتِئَكَان لَنَا أُنَاز نِعْمَدًا بِغُمَان بَتْكَارًا لِدَوْزَخَان لَرُوجِي پادَش دَدَسْنَاوِيَوَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَأَوَانْ لِي دَرْنَاتٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ تُو <تصفيق> يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله رجاء كهيت كس هيت بداس نيبو هيت وفرمان لو رجاء هر